وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Inna Allaha la rafuurur wallahu ya'lamu ma tusirun wa ma tunnun walladheena min dunil اَيَلاَ يَخْلُقُونَ شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْ يَتَنَغَّرُ اَحْيَاءَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اَنَّ يَوْما إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون جَاءَ مَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُنْظِرُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ماذا ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْكِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ